بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد وقفنا عند قوله ووضعية ووضعية أي أنه لما ذكر قسم الأول من قسمي الحكم الشرعي وهو القسم التكليفي شرع في بيان القسم الثاني وهو القسم الوضعي لذلك ذكرنا أن القسم ثنائية أن كلي أو كلا النوعين داخلان في الحكم الشرعي لذلك قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع هذه ثلاثة أقسام التخيير والاقتضاء يشملهما قسم واحد وهو التكليف الحكم الشرعي التكليف أو بالوضع نقول هذا قسم مستقل ادخل في حد الحكم الشرعي للدلالة على أن الحكم الوضعي حكم شرعي ردا على من زعم أن الحكم الوضعي إنما هو حكم عقلي لا شرعي والصحيح أن الأسباب شرعية أي أنما أنها مأخوذة من الشرع وأن الموانع شرعية بمعنى أنها ثابتة من الشرع و أن الشروط أيضا شرعية بمعنى ثابته من الشرع فلا يجعل الشيء سببا ولا يكون له دليل في الشرع ولا يجعل الشيء شرطا لشيء آخر ولم يكن له دليل في الشرع ولا يجعل الشيء مانعا من شيء آخر ولا دليل له في الشرع. إذا لابد من إثبات الحكم الوضع بدليل شرعي وعليه يجعل قسم من أقسام الحكم الشرعي إذا نقول القسم ثنائية حكم تكليفي وحكم وضعي وكلا, النوعية وكلا النوعان شرعيان شرعيا. لأن بعض الأصوليين يرى أن الحكم الوضعي السبب هذا حكم عقلي قل لا ليس بعقلي من الذي أخبرنا بأن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر؟ الله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس من الذي أخبرنا بأن الطهاره شرط لصحة الصلاة الله عز وجل من الذي أخبرنا بأن الحيض مانع من الصلاة والصوم صحة وجوازه والله إذا مرد هذه الشروط والأسباب والموانع الشرع فما أثبته الشرع سببا أثبتنا وما لم يثبته الشرع سببا لم نثبته وما أثبته الشرع شرطا أثبتنا وما لم يثبته لا نثبت وهل الله لماذا لأن الحكم مأخوذ من الشرع ولذلك قررنا القاعدة كما سبق أول الحاكم هو الله عز وجل إن الحكم إلا لله يعني لا حكم شرعيا سواء كان وضعيا أو تكليفيا إلا لله عز وجل والله يحكم لا معاقب لحكمه قال ووضعية ووضعية هذا معطوف على قوله تكليفي لأنه قال الأحكام قسمان تكليفيه وهي خمسة. فانتهى من ذكرها وبعض المسائل المتعلقة بها أو المتعلقة بها. ثم قال ووضعية هذا معطوف على قوله تكليفيه يعني أن القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي هي الأحكام الوضعيه نسبة إلى إلى الوضع نسبة إلى الوضع لأنه يقال خطاب وضع يقال خطاب وضع والوضع في اللغة الولادة. يقال وضعت المرأة إذا ولدت ويرد أيضا بمعنى الإسقاط والحط فيقال وضعت الدين عن زيد بمعنى اسقطته وحطته هذا في اللغة أما في الصلاح فالحكم الشرعي الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه إذا خطاب الله بد من أن يكون ماخذ ما هذا الحكم الوضعي هو الشرع ويرد فيه ما أورد على الحكم التكليفي بجعل الشيء سببا لشيء آخر كدخول الوقت سببا لوجوب الصلوات المكتوبة كدخول الوقت بكونه سببا لوجوب الصلوات المكتوبة نقول هذا سبب من الذي جعل هذا الشيء سببا نقول خطاب الله خطاب الله المتعلق بجعل بكون هذا الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له كالطهارة بالنسبة للصلاة وكالحول بالنسبة للزكاة أو مانعا منه كون هذا الشيء مانعا من كذا نقول هذا أيضا ما أخذه من الشرع لقال خطاب الله المتعلق بكون الشيء مانعا من هذا الشيء كالحيض مانعا من من الصلاة والصوم ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وعلى هذا التعريف، خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه تفهم منه أن الحكم الوضعي منحصر في ثلاثة أشياء الأسباب والشروط والموانع وهذه متفق عليها عند الأصوليين أن السبب حكم شرعي وضعي أن السبب حكم وضعي وأن الشرط حكم وضعي وأن المانع حكم وضعي واختلفوا في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة ونحوها مما يجعل وصفا للحكم التكليفي والأصح أن هذه كلها ليست ب حكم الوضع وإنما هي أوصاف للحكم التكليفي كما سيأتي بيانه وكذلك العلة اختلف فيها هل هي من الحكم الوضع أو من خطاب التكليفي نزاع عند الأصوليين أو نقول في حده خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه خبر استفيد أخذ هذا الخبر من نصب الشارع علما نصب الشارع أشياء هذه الأشياء أعلام وأخبار معرفة لحكمه معرفة لحكمه حيث جعل الشرع الحكم التكليفي متوقفا على وجود هذا الشيء في الحس كأنه قال إذا إذا زالت الشمس وهذا أمر محسوس إذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة الظهر نقول هذا حكم وضعي جعله الشرع ماذا معرفا وعلما على وجوب صلاة الظهر على وجوب صلاة الظهر فحينئذ خافارون إذا لا إن شاء وهذا من الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي إن شاء والحكم الوضعي خبر والخبر والانشاء قسمان من أقسام الكلام بل ينقسم الكلام إلى اثنين ولا ثالث لهما نقول في حد التكليف الخطاب بأمر أو نهي أليس كذلك الخطاب بأمر سواء كان امر إيجاب أو أمر استحباب أو نهي سواء كان نهي الزام تحريم أو نهي كراهى إذا هذه أربعة أنواع ودخلت فيها الأحكام التكلفية حينئذ نقول هذه الأنواع الأربعة هل هي من قبيل الإنشاء أو الخبر عند النحاء أو عند البيانيين يقسمون الكلام إلى قسمين خبر وإنشاء ولا ثالث لهما كما قال صوت عقود الجمان محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث, ولا ثالث قر ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككون بالحقي هكذا قال في الجهر مكنون محتمل للصدق والكذب الخبر محتمل الصدق والكذب فهو خبر يعني محتمل أن يقال لقائله أنت صادق أو أنت كاذب هذا هو الخبر لذاته يعني بقطع النظر عن عن قائله الانشاء عكسه ما لم يكن محتملا للصدق ولا الكذب وهذا يدخل فيه ثمانية أمور منها الأمر والنهي منها الأمر والنهي ما لم يكن محتملا للصدق والكذب ككون بالحق ما لم يكن محتملاً للصدق والكذب, والكذب الإنشاء ككون بالحق إذا الانشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب إذا لا يقال لقائله كذبت أو صدقت إذا قال قم هل تقول أو صدقت أو كذبت لا يصح ان يقال له صدقت أو كذبت لماذا لأن الصدق والكذب انما يكونان لشيء موجود وقع والأمر والنهي انما يكونان لشيء معدوم ولذلك متعلق الأمر شيء مستقبل إذا لم يوجد ومتعلق النهي شيء مستقبل لم يوجد ولذلك لا لا تدخل قد عند النحاه على فعل الأمر لماذا لأن قد هذه تفيد التحقيق وتفيد التأكيد والتأكيد انما يكون لشيء موجود ثابت وأما الأمر هذا أمر معدوم حينئذ نقول خطاب التكليف هذا هو محصور في أمر ونهي بقسميه الأمر والنهي بقسميه فحينئذ نقول هذا انشاء وليس بخبر أما الخبر وهو محتمل الصدق والكذب لذاته نقول هذا مفهوم من خطاب الوضع إذن خطاب التكليف أو الأحكام التكليفية هذه من قبيل الإنشاء والأحكام الوضعية أو الخطاب الوضعي هذا من قبيل الأخبار ولذلك يسمى خطاب الوضعي والإخبار أو خطاب الوضعي والإعلامي والإخبار هذه أسماء ولذلك حده في مختصر التحريف قول خبر إذن ليس بإنشاء للاحتراز عن الحكم التكليفي فإنه إنشاء وليس بخبر هذا الخبر من أين السفيد من أين أخذ من الذي أفادك هذا الخبر السفيدة، أخذ بمعنى أستفيدة من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه نصب الشارع أمورا محسوسه هذه الأمور المحسوسة جعلت أعلاما وجعلت أمورا تكشف عن حكم الرب جل وعلا وهو الحكم التكليفي ولذلك قيل لا خطاب تكليف إلا ومعه حكم وضعي لماذا؟ لأن هذه الأحكام الوضعية في أصل وضعها من الرب جل وعلا وضعت كاشفة للحكم التكليفي ولذلك ينفك الوضع عن التكليف ولا عكس ينفك الوضع عن التكليفي ولا عكس بل قيل لا يتصور وجود حكم تكليفي إلا وله سبب أو شرط أو مانع لا يمكن فحينئذ لا يمكن أن يوجد الحكم التكليفي إلا ومعه حكم وضعي حكم خبر استفيد من نصب الشارع عالما معرفا هذا العالم وهذا المعرف وظيفته أنه يكشف عن حكمه التكليفي ولذلك سمي خطاب الوضع والإخبار لما سمي خطاب الوضع قالوا لأن الشرع وضع بمعنى شرع أمورا سميت أسباباً وشروطاً أو موانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع إذا وردت هذه الموانع أو وردت هذه الأسباب أو وردت هذه الشروط حينئذ يعرف إذا صارت معرفات ولذلك قال الفتوح والأسباب معرفات لماذا؟ لأن الشرع وضع هذه الأمور الثلاثة الأسباب والشروط والموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي ومتعلق الحكم الشرع كما سبق أنه يكون إثباتا ويكون نفيا يعني تثبت الصلاة متاع عند دلوك الشمس وهو سبب وتنفى الصلاة عند وجود الحيض وهو مانع إذا كذلك وتوجد عند وجود الشرط وتنتفي بانتفاعه الشرط وان لم يكن الشرط لازما لوجود المشروط من إثبات او نفي فالاحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط هذا معنى كونه وضعا يعني الشرع وضع وجعل هذه الأسباب وهذه الشروط وهذه الموانع معرفات على حكم الله وجعلها اعلاما على حكمه جل وعلا ولذلك قيل فائدة الخطاب الوضعي أن فيه تخفيفا على على العباد لماذا؟ لأنه لو احتيج إلى كل سبب وشرط ومانع أن يكشف عنه نبي بوحي ثم قطع الوحي لتعذر تطبيق كثير من أحكام الشرعيه فلو قيل لا يحكم بدخول وقت الصلاة إلا بخبر نبي عن وحي طيب مات النبي قطع الوحي ماذا يحصل؟ نصلي؟ ارتفعت الصلاة لو قيل لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بخبر نبي عن وحي فمات النبي قطع الوحي إذن لا صيام لا يعرف دخول شهر ذي الحج إلا بخبر نبي عن وحي إذن فائدة الخطاب الوضعي أنه مخفف عن الأمة ولولا أن جعل الله عز وجل هذه الأمور المحسوسة التي لا يرتبس فيها الناس ولا يحصل فيها خلل في إثباتها أو انتفائها لولا جعل هذه الأمور لارتفعت كثير من أحكام الشرعية لارتفعت كثير من الأحكام الشرعية ففيها تيسير على على المكلفين وسمي أيضا خطاب إخبار لماذا؟ لأن الرب جل وعلا بوضع هذه الأمور أخبر بوجود احكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفائها فمتى ما وردت هذه الأسباب؟ فثم حكم الله ومتى منتفت حينئذ ينتفي حكم الرب جل وعلا وهو الحكم التكليفي وهو الحكم التكليفي إذن عرفنا أن الحكم الوضعي هو عالم على الحكم التكليفي يرد السؤال ما العلاقة بينهما نقول الصحيح على خلاف بين الأصوليين العموم والخصوص المطلق وهو من ذاك أعم مطلقا العموم الخصوص المطلق أيهما أعم وأيهما أخص مطلقا الوضع أعم مطلقا لأنه قد يوجد الحكم الوضعي ولا يوجد الحكم التكليفي ولا والتكليف أخص مطلقا لأنه لا يمكن أن يوجد الحكم التكليفي إلا حيث وجد الحكم الوضعي قالوا الزنا هذا حرام هذا حكم تكليفي أو شرعي أو وضعي تحريم الزنا هذا حكم تكليفي كونه سببا للحد هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي وجوب الزكاة في مال الصبي تكليفي وضعي قولان ها الصبي هل هو مكلف أم لا ليس مكلفا ولذلك أعترض كما ذكرناه سابقا في حد الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من هو المكلف البالغ العاقل البالغ العاقل هذا أخرج الصبي أخرج الصبي إذن الصبي ليس مكلفا بالإجابة والتحريم وهذا متفق عليه بقي سؤال اعتراض نقول الصبي غير مكلف ولو كان عنده ملايين وحال عليها الحول نقول وجبت وجبت الزكاة كيف وجبت الزكاه وغير مكلف نقول هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي إذا ثبت الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي كذلك ما أتلفه الصبي أو ما أتلفه المجنون أو ما أتلفته بهيمة فحينئذ نحكم بوجود الحكم الوضعي مع عدم وجود الحكم التكليفي إذن الأعمى هو الذي ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الأخص وهذا هو ضابط العموم الخصوص المطلق أنه يحتاج مادتين: مادة الاجتماع ومادة الافتراق مادتين بمعنى مثال يصدق عليه أنه عام أنه تكليف وأنه وضعي ثم نأتي بمثال آخر ينفرد فيه الأعم عن الأخص وعندنا مثالان الزنا اجتمع فيه حكم التكليف والحكم الوضعي كونه حكما تكليفيا محرم كونه حكما وضعيا ها. سبب للحد حينئذ اجتمع فيه وهذا معنى العموم والخصوص معنى العموم أنه اجتمعا أما الخصوص فيختص الحكم الوضعي بحكم لا يشارك فيه الحكم التكليفي هذا العموم ليس الخصوص عفوا العموم الخطاب الوضعي ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الحكم التكليفي إذن هو شارك التكليف في صورة ثم انفرد بصورة فيكون اعم التكليف لا يمكن أن يوجد في صورة وليس معه الحكم الوضعي هذا هو المراد بالعموم الخصوص المطلق أنهما يجتمعان في مادة واحدة في صورة في مثال ثم الأعم ينفرد بصورة لا يشارك فيها الأخص بخلاف العموم الخصوص الوجهي فيحتاج إلى ثلاث مواد ثلاثة أمثلة مادة الاجتماع ومادة افتراق أحده عن الآخر ومادة ثالث افتراق ما لم يفترق الأول عن الثاني فحليذ نقول هذا يحتاج إلى ثلاث مواد وذكرناه في شرح الملحه هناك إذا عرفنا الآن العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهو من ذاك أعم مطلقا لما ذكر الحد أو ضابط الحكم الوضعي قال وهو أي هذا الوضعي أعم من ذاك من ذاك أعم مطلقا عم مطلقا يعني بينهما العموم والخصوص المطلق من الفوارق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي قالوا من حيث الحقيقة أن الحكم الوضع إخبار وإعلام إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه متى ما وجد فثم الحكم الشرعي التكليفي وأما الخطاب الشرعي التكليفي فهو خطاب طلب فعل أو ترك أو تخيير فحينئذ يكون خطاب التكليف مرتبا على ما قرره السبب أو الشرط أو المانع يكون الخطاب الشرع التكليفي مقررا لما قرره الشرع بالأسباب والشروط والموانع فيكون الحكم الوضعي كاشفا عن الحكم التكليفي الثاني أن يقام من حيث الحكم التكليف يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله إذا يشترط فيه القدرة خطاب الشرع التكليفي يشترط فيه القدرة أما الوضع فقد يكون مقدورا للمكلف وقد يكون غير مقدور للمكلف إذا لا يشترط في الحكم الشرعي الوضع أن يكون مقدورا للمكلف فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا خاص بالحكم الشرعي التكليفي فلا يشمل الحكم الشرعي الوضعي لماذا لأن الحكم الشرعي الوضعي لم يؤمر به العباد لم ينط بأفعال العباد وانما هو من فعل الله عز وجل ولذلك لا يطلب تحصيله من من العباد فلم تشترط فيه القدرة كما اشترطت فيه الحكم الشرعي التكليفي، لأن متعلق الحكم الشرعي هو فعل العبد، فحينئذ لا بد أن يكون مقدورا، والتكليف بالمحال أو بما لا يطاق هذا ممنوع شرعا جاز عقلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما ليس في وسع النفس ما ليس في طاقتها هذا غير مكلف به العبد غير مكلف به العبد، إذن من الفوارق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي أن التكليف لا بد يكون مقدورا لي المكلف لانه متعلق بفعل المكلف والحكم الشرعي الوضعي لا يشترط فيه ان يكون مقدورا للمكلف بل قد يكون مقدورا له كالسرقه سبب للحد هل يقدر المكلف ان يسرق او لا يقدر إذن هذا في مقدوره لكنه غير مطلوب للفعل بل هو مطلوب الترك وقد يكون غير مقدور على فعله كدلوك الشمس دخول الوقت دخول شهر رمضان هل هذا في يد المكلف هل هو في قدرته لا إذن قد يكون الحكم الشرعي الوضعي في مقدور المكلف يستطيعه ولكنه لم يؤمر به وقد لا وقد لا يكون في مقدوره كدخول الوقت نقاء من الحيب إذا من حيث الحكم التكليف يشترط فيه الاستطاعه والوضع له يشترط فيه الاستطاعة التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف المستجمع لشروط التكليف أبداً لا يمكن أن يوجد ايجاب أو تحريم أو كراهه أو ندب أو تخير إلا بفعل من استجمع شروط التكليف وهو البالغ العاقم الذاكر غير الملجأ غير الملجأ هذا الذي يصح تكليفه أما الحكم الشرعي الوضعي فلا يشترط بل يتعلق بكل إنسان مطلق إنسان أيهما اعم الإنسان أو المكلف؟ الإنسان لأن كل مكلف انسان ولا عكس الصبي إنسان وليس مكلفا والمكلف عاقل وهو إنسان بل قد يتعلق بغير الإنسان كالبهيمة هل يتعلق الحكم الشرعي الوضعي بالبهيمة؟ نقول نعم من ترك بهيمته تسرح وأتلفت يضمن أو لا يضمن إذن وجب الضمان بشرطه وجب الضمان نقول وجب الضمان بفعل من؟ بفعل صاحب البهيمة أو بالبهيمة؟ بفعل البهيمة نفسه هي التي أتلفت وصاحبه قد يكون نائما في بيته ولا يدري لكن نقول يجب عليك الضمان لماذا؟ لأن فعل البهيمه ينزل منزله هكذا قيل ينزل منزله فعل صاحبه فينسب اليه اذا فرط في في تركها إذن قد يتعلق الحكم الشرعي الوضعي بغير فعل الإنسان ويتعلق بالإنسان مطلقا سواء كان مكلفا وغير وغير مكلف واضح هذا إذن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف المستجمع لشروط التكليف بخلاف الوضع فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف التكليف يشترط فيه الكسب والمباشرة من المكلف نفسه هذا ما تفصيل ما ذكرناه سابقا أن الصلاة والزكاة والصيام والحج نقول هذه أمور مكلف بها من استجمع شروط التكليف ويشترط في امتثال هذا الأمر أن يكون مباشرا لها ما يعبر بالكسب في هذا الموضع حينئذ لا بد ان يكون هو المباشر لكن الحكم الوضعي لا لا يشترط فيه ان يكون مباشرا كما ذكرناه في الصبي و المجنون البهيمه بل حتى النائم لو اتلف شيئا وهو نائم نقول وجب الضمان وجب الضمان مع انه لا ينسب اليه فعل النائم غير مكلف فعله كفعل المجنون لا ينسب إليه فعل فحينئذ لو اتلف شيئا وهو نائم نقول وجب وجب الضمان الحكم التكليفي يشترط فيه العلم بخلاف الوضع كالنائم يتلف شيئا حال نومه فيضمن والرامي قد يريد الصيد من وراء حائل فيصيب إنسان خطا ما يعلم هو أنه اراد إنسان ما يعلم أنه أن ثم إنسان وراء هذا الحائل فرمى يريد صيدا فاصاب إنسان يعلم أو لا يعلم نقول لا يعلم هل يجب عليه الضمان نعم يجب عليه الضمان لماذا مع كونه كما ذكرنا سابقا أن من شروط المكلف أو الفعل المكلف به العلم به أن يكون معلوما مقدورا معدوما ثلاثه شروط والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفه لابد في الحكم الشرعي التكليفي أن يكون الفعل المكلف به العبد معلوما له فإذا لم يكن حينئذ لا تكليف لا إيجاب ولا تحريم ولا كره ولا ندب أما الحكم الوضعي فلا فإذا رمى شيئا من خلف الجدار فإذا به نزل على الإنسان فمات نقول وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان يقول ما أدري نقول لا يشترط فيه لا يشترط فيه العلم هذه الفروق أو أهم ما يذكر من الفروق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي قال وضعيه عرفنا المراد بوضعية وهي أربعة وهي باستقراء الشرع أربعة يعني معدودة بالأربعة وهذه مساله فيها نزاع بين الأصوليين وذكرت لكم أن الأسباب والشروط والموانع متفق عليها انها احكام وضعيه واختلفوا في العلة والأداء والقضاء والإعادة والرخصه والعزيمة والصحة والفساد هل هذه أحكام وضعية أم لا؟ هل هي أحكام عقلية أم لا؟ نقول الصواب أنها أوصاف للحكم التكليفي أوصاف للحكم التكليفي أما العلة فهي جزء من السبب فهي داخلة في السبب فبعضها يتداخل مع السبب والشرط والمانع وبعضها قد يكون مباينا فيكون وصفا للحكم ماذا الحكم التكليفي كما سياتي في الرخصة والعزيمة الرخصة والعزيمة تنقسم إلى خمسة أقسام من قسام الأحكام التكليفية من الأحكام التكليفية وضعية وهي أربعة المصنفون جرى على أنها أربعة بجعل العلة أو بقوله ما يظهر به الحكم جعله قسما مستقلا فأدرج فيه العلة والسبب وجعل الشرط والمانع من توابعهما ثم عنوان للمنعقد ثم الثالثة الصحة والفساد ثم الرخصة والعزيمه هذه أربعة اولا ما يظهر به الحكم وقسمه إلى قسمين علة وسبب ثم الشرط والمانع لم يجعله داخلا في جملة السبب بل جعله من توابع السبب والعلة يعني مكملا لهما ثم جعل المنعقد نوعا مستقلا سماه المنعقد وسياتي ثم نوعا ثالثا وهو الرخصة والعزيمة ثم نوعا رابعا وهو الصحة والفساد وستأتي قال أحدها ما يظهر به الحكم ما شيء يظهر به الحكم به البا سببي هنا أي أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء إن وجد فثم الحكم الشرعي فثم الحكم الشرعي ولذلك سميت هذه معرفات وسميت أعلام وسميت اخبار لماذا؟ لأنها بوجودها تعلم حينئذ حكم الله حكم الله في الجملة قد يكون معلوم عندك وجوب الصلاة معلوم صلاة الظهر لكن دخوله الآن هذه الساعة وجب وجب الصلاة الظهر من الذي عرفك بهذا الحكم؟ زوال الشمس فصار الزوال الشمسي هو المعرف وهو المخبر وهو الذي أعلمك بوجوب دخول الصلاة مع علمك الجمل أولا ما يظهر به الحكم أي أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء كما يوجد التحريم في الخمر إذا وجد الإسكار إذا وجد الإسكار نقول علة تحريم الخمر هو الإسكار كلما وجد الإسكار فثم التحريم لها كذلك كلما وجد الإسكار فثم التحريم قد يلتبس عليك بعض الأمور المشروبات تقول حلالة حرام فحينئذ تكتشف أو تعرف بدليل آخر أن هذا المشروب مشتمل على إسكار حينئذ نقول ماذا ثبت الحكم أو لا ثبت الحكم إذا ظهر وبان حكم هذا المشروب بوجود هذا الشيء وهو الإسكار فصار الإسكار حينئذ قد أظهر الحكم الشرعي وهو التحريم كذلك زوال الشمس أنت يلتبس عليك الآن هل دخل هل وجب الصلاة الظهر أو لا فتعلم بطريق ما أن الشمس قد زالت فحينئذ ظهر الحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الظهر بسبب ها زوال الشمس إذن صار زوال الشمس مظهرا للحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة صلاة الظهر وصار زوال الشمس كاشفا ومعرفا لك بكون أن الآن هذا الوقت قد وجبت عليك صلاة الظهر ما يظهر به الحكم وهو نوعان قسمه لك المصنف إلى قسمين علة وسبب علة وسبب, علة وسبب, علة وسبب جعل المصنفون العلة مقابل للسبب وهذا محل خلاف هل العلة من خطاب الوضع أم لا ثم هل العلة مرادفة للسبب أم لا ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب العلة والسبب قيل هما بمعنى واحد قيل بمعنى واحد ومع علة ترادف السبب بمعنى واحد بمعنى أن كل منهما قد جعل معرفا للحكم سواء كان بين الحكم والوصف مناسبة او لا فيكون عاما يعني لا تجعل العلة وصفا مناسبا للحكم فيترتب الحكم على وجود هذا الوصف وتكون ثم مناسبة للحكم المناسب مثل ماذا لو قيل الاسكار عله تحريم الخمر ما هي الاسكار والحكم لا ضرر ولا ضرر حفاظا على عقول الناس لأن هذه ام الخبائث أم الخبائث فحينئذ حفظا للأموال وحفظا للنفوس وحفظا للأعراض والعقول نقول لهذه الحكمة حرمت الخمر لوجود الإسكار الذي يغيب العقل يغيب العقل هل ثم مناسبة يدركها العقل بأن الحكم التحريم مناسب لهذه إلا وهي الإسكار أو لا بينهما مناسبة بينهما مناسبه اما وجوب صلاه الظهر لدلوك الشمس او لزوال الشمس العقل لا يدرك ان هذا السبب مؤثر في الحكم فيكون بينهما مناسبة لا نقول لا مناسبه نقول العقل لا يدرك وفرق بينهما لماذا فرق بين ان نقول لا مناسبه بين الزوال ووجوب صلاه الظهر وبين ان نقول العقل لا يدرك المناسبه ما الفرق بينهما نعم. إذا قلنا العقل لا يدرك المناسبة بين وجوب صلاة الظهر ودلوك الشمس أو زوال الشمس هل هذا التعبير يرفع وجود المناسبة بالفعل أو لا؟ لا يرفعها لأننا نعلم أن أفعال الله عز وجل معللة بحكمة وأحكامه الشرعية كلها معلله الحكم ومصالح حينئذ ما يجعل شيئا مرتبا على شيء الا لحكمه نحن ما نعلم ما أدركنا لا من جهة النص ولا العقل السنبط ان ثم مناسبه بين زوال الشمس ووجوب صلاه الظهر إذن لا نمنع المناسبة لكن باعتبارنا نحن كباحثين في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم نقول هذا لم تظهر لنا مناسبة فحينئذ يعبر تعبيرا دقيقا فيقال العقل لم يدرك تاثير زوال الشمس في وجوب صلاه الظهر ولا نقول ان, ال... أن وجوب صلاه الظهر مع زوال الشمس لا مناسبه بينهما لا مناسبة بينهما. فحينئذ من قال بأن السبب والعله مترادفان بمعنى واحد علل معنى العلة وعمم معنى العله وعمم معنى السبب فحينئذ كل من العلة والسبب ينقسم إلى قسمين ما يكون بينهما مناسبة بين الوصف والحكم وما لا يكون بينهما مناسبة لأن زوال الشمس هذا يعتبر وصفا هل ثم مناسبة ظاهرة بين وجوب صلاة الظهر وهذا الوصف العقل لم يدرك الإسكار مع التحريم نقول العقل أدرك العقل ادرك اذن كل منهما يشمل النوعين وبعضهم فرق بينهما جعلهما متباينين جعلهما متباينين كل منهما مباين للاخر فجعل العله مختصه بالوصف الذي له اثر في الحكم الشرعي كالاسكان مع التحريم وجعل السبب ما لا تدرك علته بالعقل كالزوال مع وجوب صلاة الظهور إذا رجع إلى القسم الأول وهو عند القائلين بالترادف بين السبب والعله فقد لا نفصل بين العلة والسبب فنجعل العلة مختصة بما أثر في الحكم الوصف المؤثر في الحكم أو الوصف الذي أدرك العقل ترتب الحكم على هذا الوصف فنسميه علة ونأتي إلى السبب فنجعله مقيدا بوصف لا تظهر مناسبته بينه وبين الحكم عقلا من جهة العقل لا في الواقع إذا جعل العلة مباينة لي للسبب ما كان الوصف مناسبا ومؤثرا في الحكم سماه علة وما كان الوصف لا يظهر تأثيره في الحكم كالزوال مع وجوب الشمس وجوب الصلاه قال هذا نسميه نسميه سببا وهذا منسوب لمذهبي ابي حنيفه واتباعه القول الثالث ونسب الى اكثر الاصوليين ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل علة سبب ولا عكس كل عله سبب ولا عكس العموم والخصوص المطلق ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ومع علة ترادف السبب هذا قول منسوب لابي حنيفة مترادفان بمعنى واحد والفرق بعضهم إليه قد بعضهم فرق وهذا يدخل تحته قولان إما أن يجعل متباينين وإما أن تجعل العلة أعم من السبب فتكون العلة شاملة لا عفوا يكون السبب أعم من العلة تكون العلة خاصة بالوصف المناسب للحكم ويكون السبب أعم شاملا للوصف المناسب للحكم والوصف غير المناسب للحكم أيهما أعم السبب فكل علة سبب ولا عكس لماذا؟ لأن السبب يشمل نوعين الوصف المناسب للحكم والوصف غير المناسب للحكم. الوصف المناسب للحكم كالإسكار للتحريم والوصف غير المناسب للحكم كالزوال مع وجوب صلاة الظهر. كل منهما يطلق عليه سبب. فحينئذ نقول الإسكار علة وسبب للتحريم علة وسبب للتحريم. زوال الشمس علة وسبب لوجوب صلاة الظهر. لماذا كل منهما يسمى علة وسبب؟ ولكن العلة ها تختص بماذا بالوصف المناسب للحكم الوصف المناسب للحكم فحينئذ يصدق أن يكون بينهما العموم الخصوص المطلق كل عله سبب ولا عكس لا يطلق العله الا على ما كان ثم مناسبه بين الوصف والحكم الوصف والحكم الإسكار نقول هذا علة للتحريم زوال الشمس هذا علة وسبب لوجوب صلاة الظهر هذا المثال الصحيح أن نقول زوال الشمس علة وسبب لوجوب صلاة الظهر والإسكار علة لتحريم الخمر. وهو نوعان علة وسبب علة وسبب قال إما عقلية أو شرعية يعني قسم لك العلة إلى علة عقلية وعلة شرعية علة عقلية وعلة شرعية فذكر لك مثالا للعلة العقلية عقلية نسبة إلى إلى العقل نسبة إلى الى العقل عقلية اي ما أوجب الحكم لكنه من جهة العقل أن يكون ثم تلازم بين المعلول والعلة ولكنه من جهة العقل كالكسر للانكسار ما أوجب حكما عقليا لذاته يعني لا باعتبار أمر خارج عنه كالصلاح أو جعله حينئذ يختلف الحكم فلا تصير علة عقلية ككسر لانكسار الكسر هذا علة لماذا؟ للانكسار كلما وجد الانكسار لابد أن يكون ثم كسر لأن التلازم هنا هو عقل الذي حكم بوجوب الكسر أو الذي حكم بترتب الانكسار على وجود الكسر هو العقل اذا من جهة العقل نحكم بأن الكسر علة للانكسار وأن الانكسار معلول للكسر كالتحريم بالنسبة للإسكار في العلة الشرعية إذا أما من جهة العقل فهي ما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار كالكسر لانكسار كما مثل المصنفون والتسويد الموجب أي المؤثر للسواد لو أخذ لونا أسود ثم سود به موضعا لزم منه أن يكون هذا الأثر وهو السواد حالا في الموضع الذي سوده إذن عندنا تسويد وسواد السواد أثر التسويد أثر التسويد إذا حصل التسويد نقول هو كالكسر لابد أن يترتب عليه الانكسار من جهة العقل والتسويد لابد أن يترتب عليه أثره وهو الكسر من جهة العقل والتحريك بالنسبة للحركة إذا حركت شيئا ما لابد أن يتحرك هذا معلول وهذه علة هل يمكن أن توجد التحريك ولا يوجد الحركة قالوا لا في الأصل لا في الأصل ولو منعت فحينئذ يكون لأمر خارج عن عن العلة كذلك التسكين بالنسبة للسكون إذا حصل التسكين أوجب السكون تسكين شيء هو متحرك فتمسك به حينئذ هذا يسمى تسكينا أثره الذي هو السكون هنا نقول ما أوجب حكما لكنه من جهه العقل التلازم هنا بين الكسر والانكسار حكم عقلي والتلازم بين التسويد والسواد حكم عقلي والتسكين والسكون والتحريك والحركة هذه عقلية أو شرعية وهذا الذي يعنينا أو شرعية أي تكون مأخوذة من, من الشرع منسوبة إلى الشرع والمراد بها العلة في الصلاح أهل الشرع ما هي العلة في الصلاح أهل الشرع؟ نقول العلة لها معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي أما العلة لغة فهي مقتضى تغييرا كل ما تغييرا يسمى علة مقتضى تغييرا كل ما ترتب عليه تغيير سمي علة ولذلك سمي المرض علة لماذا؟ لأنه يحصل تغيير من الصحة والقوة إلى المرض والضعف إذن اقتضت هذه العلة تغييرا في بدن الإنسان من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الصحة إلى المرض. وأما في الصلاح فقال قيل يعني قال بعض الأصوليين في حد العلة الشرعية إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وهنا المعنى لا يقصدون به المعنى المناسب وإنما يقصدون به كل وصف علق الشرع الحكم عليه فالإسكار معنى ورتب عليه الحكم الشرعي وبينهما مناسبة كذلك الزوال معنى والحيض معنى والنقاء معنى كل هذه الأسباب والشروط والمواجع تعتبر معنى لانها ليست بأمور حسية في الأصل ليست بأمور حسية وإنما هو اعتبار لأمر حسي اعتبار لأمر حسي إن المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به فتكون العلة حينئذ اماره وعلامه على وجود الحكم الشرعي وثبوته في جميع محله في جميع محاله كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم وهو التحريم وكالزوال علامة على وجوب صلاه الظهر فحينئذ قوله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا تعريف نسب للمتكلمين ولكن الكثير ينسبون إلى المتكلمين أنه ليس ثم اقتضاء للعلة للحكم يعني العلة لا تكون مقتضية للحكم بمعنى أن هذه المسألة مرتبة على مسألة أحكام الرب جل وعلا وأحكامه الشرعية هل هي معللة أم لا هذا فيه نزاع عند أهل السنة والجماعة والحق أن الأحكام كلها مرتبة على مصالح للعباد مرتبة على مصالح للعباد فعينئذ لا حكم شرعي إلا وثم مصلحة لكن ليست للرب جل وعلا وإنما لي للعباد المتكلمون لا يرون هذا لماذا؟ لأنهم يقولون إذا كان ترتيب الحكم لأجل مصلحة فحينئذ تصير هذه المصلحة مكملة للمشرع والله عز وجل منزه عن النقص منزه عن, عن النقص نقول هذا فاسد لماذا؟ لأن بابه قياس الخالق على المخلوق إذا فعلت أنت أي أمر مع الناس وكان قصدك بهذا الفعل مكانة أو وجاهة عند الناس هذا صار تكميلا لك او لا صار تكميلا لك لأنك ناقص وأنت فعلت هذه الأمور من أجل ماذا من أجل ما يترتب من المصالح لك أنت لكن الرب جل وعلا إذا رتب المصالح على أحكام الشرعية إنما يكون مردها لمن؟ للعباد فحينئذ قياس الخالق أو ما يعبر عنه عندهم الشاهد على الغائب نقول هذا فاسد قياس فاسد وقيل الباعث له على إثباته وقيل الباعث له على إثباته الباعث له أي للشرع على إثباته ليس على إتيانه وإنما على إثبات الحكم الشرعي. نعم. وقيل في حد العلة إنها البائث له على إثبات. وقيل الباعث له على اتيانه. لكن قل ليس على اتيانه على إثباته. تعدّل الصّلا النسخة. الباعث له أي للشرعي على إثباته أي على إثبات الحكم الشرعي. على إثبات الحكم الشرعي. الباعث له أي للشرعي على إثباته أي على إثبات الحكم الشرعي البائث له أي للشرع على إثباته أي على إثبات الحكم الشرع كالاسكار بالنسبة للتحريم ولذلك فسر هنا في هذا الموضع بكونها أي هذه العلة مشتمله على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع أن تكون هذه العلة التي هي الإسكار ورتب عليها التحريم تكون مشتمل على مصلحه هذه المصلحه رعاها الشر نظر اليها فاذا ترتيب الحكم الشرعي عليها بالتحريم مناسب اذا صارت هذه العله باعثه للشارع ليس المراد انها تبعث الرب جل وعلا على ان يحرم لها وانما يفسر البعث هنا كونها باعثه تفسر بكون هذه العله مشتمل على مصلحه وإلا الله عز وجل لا يبعث شيء غير ارادته سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار والله يحكم لا معقب لحكمه فحينئذ تكون هذه العلل التي رتب عليها الأحكام الشرعية تكون باعثه بمعنى أن فيها مصلحة روعيت وجعلت مناسبة للحكم الشرعي وبهذا تفسر البعث هنا. كالقتل العمدي فإنه باعث للشرع على شرع القصاص حفظا للنفوس كذلك نقول القصاص هنا حكم شرع علته ما هي ها حفظ النفوس ولكم في القصاص حياة حياة يأولي الالباب إذن في القصاص حياة فكون الشرع رتب القصاص على القتل العمدي العدوان نقول هذه وهي حفظ النفوس علة باعثة بمعنى أنها فيها أن فيها مصلحة واضحة بين لترتيب الحكم وهو وجوب الخصاص على القتل العمد العدوان وكذلك الزكاة وجوب الزكاة فيه حكمة وهو مواساة الفقراء إذا مواساة الفقراء هذه مصلحة جعلت مرتبة عليها أو مرتبا عليها الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة. وجوب الزكاة وهذا المراد بقوله البائث على إثباته قال وهذا أولى يعني الأخير لماذا؟ لأن الأول منسوب للمتكلمين وهم يرون عدم تعليل أحكام الرب جل وعلا عدم تعليل أحكام الرب جل وعلا ولذلك يقولون وجد المسبب عند السبب لا به لماذا؟ لأنهم ينكرون تأثير الأسباب في المسببات وجد عنده لا به هذا تعبير الاشاعره. تعبير الاشاعره ويكثر في كتب الأصليين لأن اكثرهم مشاعر فحينئذ لا يجعلون ثم مناسبة بين السبب والمسبب ولا يجعلون أن للسبب تأثيرا بجعل الله عز وجل في المسبب بل يقولون السبب مخلوق مستقل لا تأثير له في مسببه والمسبب مخلوق مستقل أبدا لم يترتب على السبب في شيء كل منهما مستقل ولذلك يقول كسر الزجاج عند الكسر عند الحجر ولم ينكسر بالحجر يعني لو رميت حجر في الزجاج فانكسر قالوا انكسر الزجاج عند الحجر لا به هذا كيف هذا ما يقبل لماذا لأن الحجر لو قلت أن الحجر هو الذي كسر الزجاج إذن الانكسار مخلوق من الذي خلقه هو الحجر هذا صحيح لا نقول الله عز وجل جعل تأثيرا في الحجر هذا التأثير موجود في قوة خاصة جعلها الله عز وجل بخلقه جعل الانكسار مسببا عن الحجر ولا يخرج عن خلق الله عز وجل كما جعل الإنسان الضعيف له أفعال له إرادة له اختيار حينئذ كونه يفعل ويقدم على الشيء ويمسك نقول هل هو خالق لأفعاله لا نقول له قدرة وله اختيار وله إرادة لكنها ليست خارجة عن إرادة الرب جل وعلا إذن قوله وهو وهذا أولى يقصد به أن تعريف العلة بأنها الباعث للشرع على إثبات الحكم أولى من الأول لماذا لأن فيه ربط الأحكام الشرعية بالعلل وحينئذ لا مانع أن يقال أحكام الشرع معللة للرب جل وعلا وإن كان بعضهم يعبر بالاغراض لكن هذا يتركون في هذا الموضع ثم قالوا وسبب اذا عرفنا حد العلة أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه أو أنها الباعث له على اثباته على اثباته ثم قال سبب هذا عطف على قوله عله اي والقسم الثاني مما يظهر به الحكم هو السبب هو السبب والسبب لغه ما توصل به الى غيره ما توصل به الى غيره قال الجوهري السبب الحبل السبب الحبل فليمدد بسبب من السماء يعني بحبل وكل شيء يتوصل به الى امر من الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا هذا سبب وهذا مسبب عن هذا إذن عندنا امران سبب ومسبب واما في الاصلاح الشرعي فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده وجود السبب وجود الحكم الشرعي الذي هو المسبب كالزوال بالنسبة لي وجوب صلاة الظهر يلزم من وجود الزوال وجود المسبب وهو الحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الظهر يلزم من وجود النصاب في الزكاة وجوب الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة إذا ما يلزم من وجوده الوجود هذا هو السبب ومن عدمه العدم ومن عدم السبب يلزم منه عدم الحكم الشرعي عدم دخول وقت الصلاة أو عموما عدم دخول أوقات الصلاة يلزم منه ويترتب عليه عدم وجوب الصلاة المكتوبة عدم النصاب يلزم منه عدم وجوب الزكاه إذن ثم تلازم وجودا وعدما في السبب والمسبب كل سبب إذا وجد لابد أن يوجد مسببه كل سبب إذا عدم لابد أن يعدم مسببه أو يعدم مسببه إذن بينهما تلازم في الوجود, والعدم. في الوجود والعدم ما يلزم من وجوده الوجود نقول هذا احترز به عن عن الشرط لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود الطهارة لا يلزم منها وجود الصلعة قد يتطهر يتوضا ولا يصلي، ولا تجب عليه الصلعة فعني ذي نقول احترز بقوله ما يلزم من وجوده الوجود عن الشرط لأنه يلزم لأنه لا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا احترز به عن المانع المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كالدين بالنسبه للزكاة نقول هو مانع على قول بعض الفقهاء الدين مانع لكن هل يلزم من عدم المانع وجود او عدم قد يعدم الدين ولا تجب عليه الزكاه لانه فقير كذلك قد يعدم الدين وتجب عليه الزكاة إذن قد يعدم المانع ولا يلزم منه اثبات حكم أو نفيه لا يلزم منه إثبات حكم أو نفيه لذاته هذا للاحتراز عن الش... عن السبب الذي لا يلزم من وجوده الوجود قلنا السبب لابد أن يلزم من وجوده الوجود اليس كذلك كلما وجد السبب وجد المسبب قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب ينتفي هل هو نقض لهذا التعريف؟ نقول لا مثاله ها النصاب النصاب بالنسبة للزكاة قلنا إذا وجد النصاب ترتب عليه وجب الزكاة لكن هذا ليس لذاته وإنما قد يوجد النصاب ولا تجب الزكاة متى؟ لفقدان شرط لأن شرط الزكاة مع وجود السبب وهو النصاب الحوالان الحوال. إذن هنا لم يترتب على السبب مسببه هل هو لذاته أو لفقدان شرط لفقدان شرط إذن قوله لذاته أي لذات السبب الضمير يعود إلى, إلى السبب أخرجنا ما لو قارن السبب فقدان الشرط كالنصاب مع عدم الحول حينئذ ورد السبب ولم يترتب عليه المسبب هل نقول هذا طعن في السبب؟ نقول لا هنا ورد السبب ولم يترتب عليه أثره وهو المسبب لفقدان شرط وهو الحول, وهو الحول أو الحول ما لو قارن السبب وجود مانع وجود مانع مثل ماذا نفس المثال أما قلنا الدين مانع من الزكاة عند بعضهم قد يوجد السبب وهو بلوغ النصاب ويحول عليه الحول يعني مع شرطه ولا تجب الزكاة ولا تجب الزكاة لماذا لوجود مانع إذا قارن السبب وجود مانع وهو الدين وقارن السبب فوات شرط فحينئذ إذا فات السبب يعني مسببه لفقدان شرط أو وجود مانع لا يمنع من كونه سببا لماذا؟ لأن عدم ترتب المسبب على السبب هنا لا لذات السبب وإنما لامر خارج عنه وهو اما فقدان شرط أو وجود مانع هذا هو حد السبب ما يلزم من وجوده الوجود لا بد اذا وجد السبب أن يترتب عليه مسببه ولا يلزم من عدمه ومن عدمه العدم إذا عدم السبب لا بد وان او يعدم المسبب هذا الاصل في السبب قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب قد يعدم السبب ها ويوجد المسبب هكذا لا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب قد يوجد السبب ها لا قد يوجد السبب ويوجد المسبب هذا الاصل ما يلزم من عدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم طيب لو قارن السبب وجود مانع هل يترتب عليه اثره المسبب الجواب لا اذن وجد السبب ولم يترتب عليه المسبب لوجود مانع قد يوجد السبب ولا يترتب عليه أثره لفقدان شرط. إذاً في الحالين السبب موجود في الحالين السبب موجود ليس كذلك؟ في الحالين السبب موجود لأنه إذا انتفى السبب حينئذ لا إشكال في انتفاء المسبب إذا لم يدخل وقت الصلاة حينئذ لا نقول لما وجبت الصلاة لأنه لا يمكن أن توجب الصلاة، أن تجب الصلاة إلا إذا وجد السبب فحينئذ نكون قوله لذاته عائدا إلى الأول وهو وجود السبب مع عدم ترتب المسبب إما لفوات شرط فقدان شرط وإما لوجود لوجود مانع هذا هو حد السبب عند الأصوليين وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر يعني يريد أن يبين لك أن السبب له طلقات أربعة عند الفقهاء يعني له استعمالات صلاحات مختلفة يطلق مرادا به كذا ويطلق في موضع آخر مرادا به كذا بمعنى أنه ليس كلما رأيت لفظ السبب فتفسره بهذا الذي ذكرناه الآن وإنما الصلاحات تختلف كالمفرد عند النحا لابد أن نربط بين الأصول والنحو كالمفرد عند النحا المفرد في باب العراب له معنى في باب الممتدى والخبر له معنى في باب لا له معنى والمنادى كذلك إذا قلت هذا مفرد تفسره بأي شيء بحسب السياق بحسب السياق حينئذ اختلف معنى المفرد لاختلاف الأبواب وهنا ايضا يختلف معنى السبب باختلاف الأبواب, باختلاف الأبواب. وقد استعمله أي لفظ السبب لا بمعناه السابق وإنما بمعنى آخر ولذلك نقول استعمله أي لفظ السبب نرده إلى اللفظ لأن المعنى هو الذي سيستعمل فيه فيما يذكره من المعاني الأربعة وقد استعمله الفقهاء أي استعار الفقهاء لفظ السبب فيما يقابل المباشر فيما يقابل المباشر كالحفر مع الترضية كالحفر هذا مثال فيما ما هنا يسلق على الحافر الذي يقابل المباشر اول شيء تقول المباشره كالحفر حفر بئر مع الترديه معنى الدف مع الدف مثاله لو حفر زيد بئرا في الطريق حفر بئر عميقه فجاء هذا زيد هو الحافر هذا زيد هو الحافر فجاء عمرو فدفع بكرا فاسقطه في البئر فمات فمات عندنا حفر وحافر وعندنا مباشر وعندنا مقتول المقتول انتهى رحمه الله بقي ماذا الحافر والدافع الذي يسمى المباشر الذي يسمى المباشر إذن عندنا حافر ومباشر قال هنا استعمله الفقهاء يعني أطلقوا اللفظ على ما يقابل المباشر من الذي يقابل المباشر الحافر اذن سمى الفقهاء الحافرة في مثل هذا المثال سموه سببا سموه سببا سببا لماذا لان الحافرة سبب والترديه عله اليس كذلك لان الهلاك بها لا بالحفر الموت وقع لبكر بكر بماذا بالحفر او بالدفع بالدفع وإن كان الأصل أن الموت حصل بالاثنين لماذا؟ لأنه لو وقع تردية بلا حفر هل وقع موت؟ قد لا يقع موت دائما قد لا يقع موت لكن حفر الغالب أنه موت لو حفر ولم تحصل ترديه هل يقع موت؟ لم يقع موت إذن في الحقيقة أن الذي حصل به الموت مشترك بين الاثنين لكن الفقهاء قالوا إذا اجتمع متسبب ومباشر من الذي يضمن؟ المباشر وأما السبب والمتسبب هذا انقطع حكمه انقطع حكمه فحينئذ في مثل هذا التركيب قالوا المباشر وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان وأما الحافر فهذا ليس عليه حكم ولا يرجع إليه إلا عند عدم ها إلا عند عدم إمكان تضمين المباشر إذا أمكن تضمين المباشر فلا إشكال هو الذي يجب عليه الضمان وإذا لم يمكن رجع به إلى السبب إلى السبب. مثلوا لذلك بما إذا إذا ألقى شخصا في بحر فأكله الحوت الضمان على من؟ الأصل على الحوت هذا الأصل لانه هو المباشر هو المباشر وذاك سبب الذي دفع هذا الذي حفر والحوت كالذي دفع فهو المباشر الأصل في الحوت أنه هو المباشر هو الذي وقع به الهلاك هو علة الهلاك وأما الدافع الذي دفع فهذا الأصل أنه لا يضمن لكن لما تعذر تضمين المباشر وهو الحوت رجع به إلى السبب, إلى السبب. إذا من إطلاقات الفقهاء لفظ السبب على ما يقابل المباشر قال كالحفر أي كحفر بئر مع التردية فأول سبب الذي هو الحفر وثاني علة الذي هو التردية فالحفر سبب والترديه علة لماذا تردية علة لأن الهلاك بها لا بالحفر هذا من باب التجوز وترتيب الأحكام الشرعية والا في الاصل فان العله مركب من السبب والمباشر هذا الذي يطلق عليه سبب في اطلاق الفقهاء وهو النوع الاول النوع الثاني يطلق السبب يطلق السبب على عله العله عله العله قال كالرمي في القتل للموت الرمي هو عله اليس كذلك يعني سبب للقتل والموت هذا مترتب على أي شيء على ماذا على الرمي على الإصابة من أين تيتم بالإصابة الرمي سبب للإصابة والإصابة هي علة الزهوق زهوق النفس إذن عندنا علة وعندنا علة العلة الزهوق هذا معلول والإصابة علة سببها الرمي علة العله تسمى سببا عله العله الذي هو الرمي الذي ترتب عليه الاصابه الذي ترتب على الاصابه الزهوق والموت سمي سببا أطلق في صلاح الفقهاء عليه بانه سبب إذا وفي عله العله يعني يطلق السبب لفظ السبب على عله العله كالرمي فانه يسمى سببا وفي الحقيقة ليس هو عله وإنما هو علة العلة علة العلة يعني سبب العلة إذا رجعنا إلى المعاني كالرمي في القتل للموت لأن الرمي ليس هو العلة في العصر وإنما الإصابة هي علة الزهوق رماه فأصابه فمات رماه لأن ليس كل رمي يقتل ليس كذلك؟ لو كان كل رمي يقتل حينئذ تعين أن يكون القتل حصل به بالرمي لكن المعلوم حسنا ليس كل رمي يكون, يكون قاتلا وإنما بعضه يكون قاتلا وبعضه بعضه ليس بقاتل إذن هو ليس ليس بعلا وإنما العلة هي الإصابة أصيب إصابة موت فمات فحينئذ نقول أطلق السبب على الرمي وليس هو علة وإنما هو علة العلة هذا الإطلاق الثاني الثالث قال يطلق السبب أو استعمل الفقهاء السبب في العلة بدون شرطها بدون شرطها يعني إذا ورد السبب الذي هو ملك النصاب ولم يحل عليه الحول حينئذ ماذا نسمي النصاب ها؟ نسميه سببا يسمى سببا عند عند الفقهاء قال وفي العلة بدون شرطها وفي العلة بدون شرطها يعني اذا وجدت العلة الشرعية وفات شرطها حينئذ سمى الفقهاء هذه العلة بالسبب سمى الفقهاء هذه العلة بالسبب وهذا بناء على التفريق بين السبب والعلة هذا القول يجر على من فرق بين العلة والسبب وإلا لو كان مترادفين حينئذ لا يقال يطلق السبب على العلة وإنما يكون أصالة في الصلاح أن كل منهما يسمى علة ويسمى سببا يطلق عليه أنه علة يطلق عليه انه سبب إذن قوله في العلة شرعية بدون شرطها هذا يتمشى على قول من فرق بين السبب والعلة بل بعضهم جعل هذه التفريقات الأربع أو المعاني الأربع خاصة بالاحناف بدليل قوله وقد استعمله الفقهاء وإذا أطلق الفقهاء في باب الأصول عنوا به الاحناف لأن الطريقة طريقتان طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين فإذا أطلق المتكلمون المالكية والشافعية والحناب الفقهاء أرادوا به الأحناف حينئذ يحمل هذه المعاني الاربعه التي أطلق عليها السبب أنه في الصلاح الاحناف فحسب دون غيرهم لكن مسألة أنه يطلق في مقابل المباشرة خاصه بالأحناف لكن هذه المسألة في العلة بدون شرطها هذا يختص بالاحناف. وفي العلة نفسها يعني استعمله الفقهاء استعمل لفظ السبب في العلة نفسها أي العلة كاملة وهذا عندما تكون العلة مركبه من أجزاء لأن العلة قد تكون شيئا واحدة كالإسكار وقد تكون مركبة وقد تكون متعددة تختلف تكون شيئا واحدا كالإسكار وهو واضح وتكون مركبة كالقتل العمد العدوان قصاص متى يكون هل كل قتل يترتب عليه القصاص جواب لا لو كان خطا لم يترتب عليه القصاص لو كان قتلا عمدا لكنه في حد وقصاص لم يترتب عليه القصاص إذن نقول هذه علة ذات أجزاء هذه علة ذات أجزاء وقد تكون متعددة كالوضوء يجب بماذا ما هي اسباب الحدث قد يكون نوما واكلا للحم الجزور و ها الخارج من السم إذن اجتمعت هذه علّة واحدة أو علل هي علل لا ليست علّة واحدة هذه علل لأن الواحدة منها يكفي في ترتب الحكم الشرعي عليها قد يوجد أكل لحم الجزوم فقط إذن هو علّة لو قلت علّة مركبة حينئذ إذا ورد جزء منها لم يترتب عليها الحكم الكلي مثلا للعلّة المركبة القتل العمد العدوان هذه لو ورد عمد لا عدوان وإنما كان بحق ورد جزء العلة هل يترتب عليه الحكم لا يترتب إذا وجود جزء العلة المركبة من عدة أشياء لا يترتب عليه الحكم إنما يترتب الحكم إذا وجدت العلة بمجموعها أما إذا قلت علل متعددة فحينئذ إذا كانت عندنا ثلاث علل النوم وأكل لحم جزور وخارج من السبيلين لو قلت هذه علة واحدة حينئذ لو ولد النوم لوحده لم يترتب عليه الحكم الشرعي وإنما نقول العلة المتعدية تستقل كل علة بترتب الحكم الشرعي عليها والعلة المركبة لا مركبة من أجزاء هذه قالوا اشبه العلة العقلية هنا قالوا في العلة نفسها أي العلة كاملة وهي المجموع المركب من مقتضيه يعني مقتضي الحكم وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل ووجود الأهل والمحل كالقتل للقصاص فإنه سبب وعلة أيضا القتل للقصاص القتل للقصاص نقول هذه علة مركبة من عدة أجزاء أطلق الفقهاء اسم السبب على هذه العلة نفسها وأطلقوا على كل جزء من أجزائها أنه جزء السبب كما نص عليه مصنف ولذا لهذا الإطلاق أنهم أطلقوا السبب على العلة كاملة وهي ذات أجزاء ولذا سموا أي الفقهاء الوصف الواحدة من أوصاف العلة يعني الجزء الواحد من أجزاء العلة كالعمد فقط والقتل فقط والعدوان فقط سموه ماذا؟ جزء السبب لماذا؟ لأن, العل كلها، لأن العلة كلها كلها هي سبب وجزء السبب حينئذ يسمى جزء السبب لماذا؟ لأنها مؤلفة من ثلاثة أجزاء والقاتل جزء من هذا الكل والعدوان جزء من هذا الكل إذن صار جزء سبب صار جزء سبب هذه أربع إطلاقات للفظ السبب عند الفقهاء أنه يطلق على ما يقابل المباشر ويطلق على علة العلة كالرمي بالنسبة للقتل ويطلق على العلة دون شرطها ويطلق على العلة كاملة إذا كانت ذات أجزاء وكل جزء منها يطلق عليه أنه جزء سبب هذا عند الفقهاء في كتب الفقه أما عند الأصوليين فلا إنما السبب الشرعي هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته إذا هل ينبني على ذكر هذه المسألة هنا فائدة أصولية الجواب لا وإنما إذا قرأت في كتب الفقهاء فحينئذ تتنوع كلمة السبب بتنوع أرباب المذاهب والأبواب المختصه بها ثم قال ومن توابعهما أي توابع العلة والسبب الشرط والمانع الشرط والمانع الشرط هذا من توابع جعله مصنف هنا من توابع العل والسبب والمانع كذلك جعله من توابع العل والسبب إن كان كثيرا من عصليين يجعلون السبب والشرط والمانع كل منهما متباينة يعني كل منهما مغاير للآخر قال ومن توابعهما الشرط الشرط بإسكان الراء وهو الإلزام إلزام الشيء والتزامه إلزام الشيء والتزامه وجمعه شروط وشرائط وان كان كثير من الاصولين يفسر الشرط هنا ب بالعلامه بالعلامه فقد جاء اشراطها أي علاماتها وسمي الشرط علامه لانه علامه على المشروط إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى اذن الشرط علامه على على المشروط وان كان بعضهم ينكر أن يكون الشرط باسكان الراء هو بمعنى العلامة عند الاصولين واجاب الطوفي بان الشرط هو مخفف عن الشرط فإذا صح أنه من لغة العرب الشرط مخفف عن الشرط فحينئذ لا إشكال في تفسير الشرط هنا بالعلام وإن لم يكن كذلك فحينيذ لا يصح تفسير الشرط هنا بكون العلام وإنما يقال الإلزام إلزام بالشيء والتزامه والشرط في الصلاح حده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاه لا تصح الصلاه لماذا لفوات الشرط إذا يلزم من عدم الشرط عدم المشروب وهو الطهارة يلزم من عدم الحول عدم وجوب الزكاه اذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود قد يوجد الحول ولا يلزم منه وجوب الزكاة قد توجد الطهارة ولا يلزم منها وجود الصلاة قد يتطهر ولم يدخل الوقت إذا ما لزمته الصلاة قال لذاته سيأتي تفسير لذاته ما يلزم من عدمه العدم نقول أخرج المانع أخرج المانع لأن المانع يلزم من عدمه الوجود يلزم من عدمه الوجود لأن المانع عفو لا يلزم من عدمه شيء البتة المانع هذا ضابط لا يلزم من عدمه شيء البتة كما قلنا في الدين الدين باعتبار الزكاة إذا عدم الدين ماذا نقول لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة لأنه قد يكون فقيرا ليس عليه دين هل كل من ليس عليه دين وجبت عليه الزكاة قل لا قد لا يكون غنيا قد يكون فقيرا وكذلك قد ينعدم الدين أو يعدم الدين وتجب الزكاة إذا لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لا يلزم من عدم المانع عدم الدين وجود وجوب الزكاة أو انتفاء وجوب الزكاة إذا أخرج بقوله ما يلزم من عدمه العدم المانع ولا يلزم من وجوده الوجود هذا أخرج السبب لأن السبب يلزم من وجوده الوجود السبب يلزم من وجوده الوجود وكذلك المانع لأن المانع يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده كالحيض عدم صحة الصلاة لذاته احترز به عن مقارنة الشرط وجود السبب مقارنة الشرط وجود السبب قلنا الحول هذا شرط لا يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة لا يلزم وليس كذلك لكن لو وجد السبب وهو النصاب لزم أو لا يلزم يلزم هل لزم لذات الشرط أو لأمن خارج لأمن خارج وهو وجود السبب إذن لو قارن الشرط وجود السبب لزم منه الوجود والعصر في الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود هذه كلها تدوي خراس لكن تصبرون لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط هذا هو العصر فيه لكن إذا وجد السبب مع وجود الشرط نقول لزم الوجود لا لذات الشرط وإنما لأمر خارج عنه وهو وجود السبب إذا لذاته احترز به عما لو قارن الشرط وجود السبب فيلزم الوجود على خلاف الاصل في الشرط وهو عدم لزوم الوجود او مقارنه الشرط المانع مقارنه الشرط المانع فيلزم عدم الوجود لو قارن الشرط المانع مثل ماذا الحول مع الدين يلزم الوجود او لا يلزم ها لا يلزم الوجود او يلزم إذا وجد الشرط وهو الحول ووجد المانع ها ما الذي يترتب؟ عدم لزوم الشرط عدم لزوم الشرط أو مقارنة الشرط المانع فيلزم عدم الوجود لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو مقارنة السبب أو قيام مانع مقارنة السبب او قيام مانع قد لا يؤثر الشرط شيئا في المشروط متى اذا قارنه مانع وقد يلزم من وجود الشرط وجود المشروط اذا قارنه وجود السبب اذا قارنه وجود السببين هنا قال مثلا تمام الحول في الزكاه شرط تمام الحول في الزكاه شرط اذا قارنه وجود السبب فانه يلزم وجوب الزكاه تمام الحول شرط إذا قارنه ها وجود النصاب لزم منه وجوب الزكاة لزم منه وجوب الزكاة لا لذات الشرط بل لوجود السبب وإذا كان عليه دين مع الحول يلزم منه عدم وجوب الزكاة لا للشرط بل لقيام المانع, لا بل لقيام المانع هذا هو الشرط في الصلاح الأصوليين قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة إما الحكم أو عمل العلة. قسم لك الشرط الى قسمين شرط الحكم وشرط العلة شرط الحكم وشرط العلة. قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده قسمان إما الحكم كالإحصاني الحكم الذي هو حكم الجلد متوقف على الاحصان إن وجد الاحصان ترتب عليه الحكم وهو وجوب الرجم كذلك هذا يسمى ماذا شرط حكم الذي يسميه البعض شرط الوجوب والذي أخذناه سابقا ما لا يتم الوجوب إلا به ها. فليس بواجب ليس ليس بواجبه قد يتوقف إيجاب الشيء من جهة الشرع على أمر خارج الأمر الخارج نقول هذا شرط في الحكم شرط في الحكم يعني لا يتم تكليف المكلف إلا إذا وجد هذا الشرط إلا إذا وجد هذا الشرط وهو ما يتوقف على وجوده على وجوده يعني شرط الوجوب ما يصير الإنسان به مكلفا قالوا كالنقاء من الحيض شرط في وجوب الصلاة شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطالب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء إما الحكم كالإحصان للرجم الإحصان المراد به الوطء في نكاح صحيح هو الإحصان المعتبر الوطء في نكاح صحيح للرجم أي لترتب حكم الرجم وهو وجوبه لا نقول وجب الرجم إلا إذا وجد شرطه حينئذ وجوب الرجم وهو الحكم له شرط يسمى شرط الحكم إن وجد ترتب الحكم وإلا, وإلا فلا ويسمى شرط الحكم أو القسم الثاني عمل العلة إذا لم تثبت العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا قالوا الزنا هذا علة وسبب ها للرجم للحد مطلقا وللرجم خاصة الإحصان هذا عمل العلة وهو الزنا وتاثيرها في الحد وهو الرجم إذا عين الرجم لا يمكن أن يعمل عمله إلا إذا ورد الشرط وهو الإحصان وهو الإحصان هناك جعل الإحصان شرطا للحكم نفس الرجم وهنا جعل الإحصان عملا لتأثير العلة وهي الزنا لأن الزنا يسمى سببا ويسمى علة يترتب على وجود الزنا الرجم لا يمكن أن تؤثر هذه العلة أثرها في إيجاد الرجم إلا بوجود الإحصان إذا عمل العلة مرده من حيث المعنى إلى شرط الحكم إلى شرط الحكم ولذلك التفريق بينهما عسير لماذا لأن جعل العلة التي هي الزنا هي عينها ما يترتب على الإحصان من الرجم وعدمه لأن الإحصان ليس معتبرا لوحده وإنما معتمرا بشيء آخر وهو وجود الزنا ولذلك من كان محصنا ولم يفعل شيء من هذه الفواحش هل يترتب عليه حد أو لا ولا يترتب عليه حد لماذا؟ لأنه ورد الإحصان مع عدم وجود العلة التي هي أو السبب التي هي الزنا فحينئذ نقول التفريق بين شرط الحكم وعمل العلة هذا يكاد يكون مجرد الصلاح فقط وإلا مردهما الى إلى شيء واحد ولذلك قال أو عمل العلة يعني يتوقف وجود عمل العلة على وجوده كالإحصان مع الزنا ولذلك مثل بالإحصان في الموضعين في شرط الحكم وفي عمل العلة وإنما غاير في المشروط جعل المشروط هناك الرجم وجعل المشروط هنا الزنا أو عمل العلة يعني أو ما يتوقف على وجوده عمل العلة وهو شرط العلة بخلاف العلة إن كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم كالإحصان مع الزنا قال فيفارق حينئذ الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده لا يلزم الحكم من وجوده الشرط مع المشروط لا يلزم الحكم أو ترتب الحكم المشروط على وجود الشرط لأن حقيقة الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود أما العلة ها فيلزم من وجودها وجود المعلون كما ذكرناه سابقا الباعث على إثباته أي على حكم الشرع إثبات الحكم الشرعي فحينئذ إذا وجدت ها العلة ترتب عليها المعلول وهذا هو سبب في تفريق بعض الأصوليين بين شرط الحكم وعمل العلة وإلا العصر مرد إلى واحد إلى شيء واحد إذا فارق الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط أما العلة فلا أما العلة فلا فيكون ثم الفرق بين الحكم الشرعي أو شرط الحكم وبين عمل العلة أن العلة يلزم من وجودها وجود المعلومة والشرط شرط الحكم لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولذلك يوجد الإحصان ولا يوجد الرجم إذا انتفت العلة وهي الزنا لكن إذا وردت الزنا مع الإحصان لابد أن يترتب عليها الرجم لابد أن يترتب عليه الرجم والتفريق يسير ودقيق جدا وهو عقلي أي الشر... الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام عقلي ولغوي وشرعي عقلي ولغوي وشرعي عقلي هذا باعتبار الوصف يعني ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى ثلاثة أنواع عقلي ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه من جهة العقل يعني الحكم هو العقل الحكم هنا هو العقل لا يمكن أن يوجد المشروط بدون شرطه كالحياة للعلم الحياة للعلم الحياة شرط للعلم هل يمكن أن يوجد عالم وليس بحي يمكن الميت لا يوصى بكون عالما لأنه جماد بس كذلك إذن الحياة للعلم شرط لكنه عقلي يلزم من وجود العلم الذي هو المشروط وجود الشرط ولا يلزم من وجود الحياه وجود العلم قد يكون حيا ويكون جاهلا كذلك اذا لا يلزم من وجود الحياه وجود العلم ويلزم من وجود العلم وجود الحياة ما الذي دل على ان العلم لا يكون الا مع حياه العقل العقل هو الذي دل اذا ما لا يمكن انفكاكه عنه من جهة العقل ولا يوجد المشروط بدون شرطه من جهة العقل نقول هذا شرط عقلي شرط عقلي ولغوي يعني نسبته إلى اللغة مأخوذ من جهة اللغة تعليق المشروط بالشرط والشرط هنا قد يكون إن واخواتها يعني قد يكون حرفا وقد يكون اسما وهو المعلق أو التعليق بإن ونحوها وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن نقول هذا شرط لغوي شرط لغوي وهذا يبحث عنه الأصليون ليس في هذا الموضع وإنما يبحثون عنه في المخصصات هناك للعموم يقولون المخصصات متصلة ومنفصلة والمتصلة منها ها الشرط ويعنون به التعليق بإن أو احدى أخواتها وليس المراد هنا عند الأصليين في هذا الموضع ولغوي اي منسوب الى اللغه ما كان او ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه من جهه اللغه يعني ماخوذ ومفهوم من جهه اللغه بان وضع اهل اللغه الفاظا حروفا واسماء ان وجدت دلت على التعليق ان دخلت الدار فانت طالق لا يمكن أن يوجد الطلاق الا بدخول الدار اليس كذلك وهذا تسميته شرطا ابن القيم رحمه الله نزاع فيه كالقرافي قالوا هذا اقرب إلى السبب لانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لكن لا يتحقق عليه حد الشرط هنا ما لا يلزم الشرط ماذا قلنا فيه ما, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود هل ينطبق على قوله إن دخلت الدار فانت, فأنت طالق نقول لا لا يترتب عليه وإنما يصدق عليه حد السبب ولذلك قال هي أسباب وليست بشروط ولغوي كالمقترن بحروفه بحروف ماذا؟ بحروف الشرق وهذا تعلم من جهة اللغة وشرعي كالطهارة للصلاة وهو المراد هنا وهو المراد هنا الشرط الشرعي وهو الذي فسر بما ذكرناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذه ثلاثة أنواع للشرط لي قسمها ليبين لك ما المراد هنا فالمراد ببحثنا هو الشرعي كالطهارة للصلاة إذا وردت الصلاة لابد أن يوجد الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة إذن هو الذي يعنيه الأصولي هنا والمانع ومن توابعهما الشرط والمانع وعكسه المانع اسم فاعل من المنع وهو ضد الإعطاء وقيل المانع هو الحائل بين الشيئين الحائل بين الشيئين قال عكسه يعني عكس الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من وجوده العدم كالحيض هذا مانع اذا وجد الحيض آه. عدم صحة الصلاة عدم صحة إذا何 لزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قد لا يكون حيط ولا يلزم منه ترتب الصلاة لعدم دخول الوقت او عدم ترتب الصلاة إذا لا يلزم من عدم وجود المانع وجود ولا عدمه الأول أخرج السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود والثاني أخرج الشرط لماذا؟ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط لذاته هذا للاحتراز, للاحتراز لأن المانع قد ما يلزم من وجوده العدم وقد لا يترتب عليه هذا الحكم لأمر خارج عنه لأمر خارج عنه لذا نقول الاحتراز عن مقارنة المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر مثل المرتد القاتل لولده قال المرتد القاتل لولده الأب هل يقتل بولده لا لا يقتل اذن وجد مانع او لا وجد مانع اذن نقول الابوه مانعه من القصاص لكن لو كان قاتلا ابا مرتد مرتدا يقتل او لا يقتل يقتل وجد المانع هل اثر لم يؤثر ها اذن لماذا قتل اذن لم يقتل من جهه كونه قاتلا لابنه بل قتل لسبب آخر وهو وجود وجود الردة, وجود الردة فالقتل هنا مرتب على سبب آخر غير قتله لابنه لماذا لأن الأبوة مانع يلزم من وجودها عدم الحكم وهو القصاص فحينئذ وجد مع هذا المانع سبب آخر روعي السبب الآخر فترتب على ما لو أعمل السبب الأول وهو وجود القصاص وهو كونه قاتلا دون نظر إلى الأبوة لترتب عليه القصاص فاعمل باعتبار السبب الثاني لا باعتبار السبب الأول فرتم عندنا سببان قتل وردة كل منهما موجب للقتل قتل للغير نفس معصوما وردة كل منهما موجب للقتل لكنه قتل بالاعتبار الثاني وهو كونه مرتد لماذا لعدم وجود مانع ولم يقتل باعتبار باعتبار الاول لقيام المانع اذا هنا نقول للاحتراز عن مقارنة المانع لوجود السبب او سبب اخر فانه يلزم الوجود يلزم الوجود هنا لزم الوجود وهو القتل وهو القصاص نقول هذا ليس لكونه قاتلا وإنما باعتبار آخر وهو كونه مرتدا لأن المانع إنما منع أحد السببين فقط وهو القصاص وحصل القتل بسبب آخر وهو الردة وهو الردة إذا والمانع عكسه أي عكس الشرط لأن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه الشرط ينتفي الحكم لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لوجوده إذا كل منهما ينتفي الحكم عنده، إلا أن الشرط لانتفاء الشرط ينتفي الحكم لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لوجوده وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه يعني قسم لك المانع إلى قسمين مانع السبب ومانع الحكم قد يوجد السبب ولا يؤثر لقيام مانع فحينئذ يسمى مانع السبب قد يوجد شرط الحكم ولكنه لا يؤثر لماذا؟ لوجود المانع إذن المانع قسمان مانع للسبب ومانع للحكم لذا قال ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه على عدمه توقف السبب على عدم المانع وتوقف الحكم على عدم المانع فمانع السبب اراد ان يمثل لك مانع السبب كالدين مع ملك النصاب واضح هذا ملك النصاب سبب مسببه وجوب الزكاة هل أثر هذا السبب لا لقيام مانع وهو الدين صار مانع للسبب ومانع الحكمي وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم المعصية بالسفر المنافئ للترخيص السفر سبب يترتب عليه الترخيص قصر الصلاة والإفطار هذا السبب نقول يترتب عليه الترخيص عند بعضهم من الفقهاء أن السبب الذي هو السفر هنا لا بد أن يقيد بالطاع فحينئذ يصح الترخص والترخيص فإذا كان سفر معصية فإذا كان سفر معصية قال امتنع الترخيص امتنع الترخيص كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص لأن الترخيص ما سمى الحكمة منه دفع المشقة رفع المشقة وهل يناسب ذلك المطيع أو العاصي المطيع إذن العاصي لا يناسبه أن يخفف عنه لماذا لأن التخفيف عنه فيه فيه إعانة عليه يمسح ويجمع بين الصلوات ويقصر وإلى آخره ويفطر في رمضان إلى آخره نقول كون السفر سفر معصية يمنع من الترخص هنا الحكم الذي هو الترخيص وجد مانع له وهو المعصية لذلك قال في حده وهو الوصف مراده بالوصف من السفر المناسب لنقيض لا الوصف به المعصية الوصف مراد به المعصية المناسب لنقيض الحكم ما هو نقيض الحكم عدم الترخيص ما هو الحكم الترخيص لماذا لأن الترخيص يناسبه الطاعة للمعصية فحينئذ لما وردت المعصية منعت الحكم منعت الحكم فصارت المعصية مانعا مانعة من أي شيء من الحكم ما هو الحكم الترخيص لماذا؟ لكون المعصية وصفا مناسبا للحكم وهو عدم الترخيص لذلك قال أو الحكم فمانع السببي ثم قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب الذي الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يلزم من وجود المعصية عدم الحكم وهو الترخيص كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص ثم قيل هما من جملة السبب ثم قيل يعني قال بعضهم إن الشرط والمانع من جملة السبب يعني داخلان في السبب وليس من, توابع السبب. وليس من توابع السبب لتوقفه أي السبب على وجود الشرط وعدم المانع لأنه إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب لماذا لأن ثم تلازما بينهما قال وليس بشيء يعني وليس هذا القيل بشيء لماذا لأن الشرط والمانع من التوابع وليس من جملة السبب لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط كالنصاب تمام النصاب يوجد ولا يوجد الشرط وهو الحول كذلك أو ولم يوجد الشرط أو وجد المانع كالنصاب مع عدم الحول أو وجود الدين, أو وجود الدين ولأنه يجوز فعل الواجب إذا عقد سبب الوجوب قبل وجود شرطه كإخراج الزكاة قبل الحول الخلاصة أن عد المانع والشرط من جملة السبب ليس بصحيح بل هما تابعان لهما ولو قيل أنهما مستقلان كما هو عليه أكثر صليل كان أجود حينئذ نقول خلاصة ما ذكره المصنف هنا أنه قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أخسام أحدها ما يظهر به الحكم ما يكون سببا وكاشفا ومعرفا للحكم الشرعي وقسمه إلى نوعين هذا خلاصة ما ذكره علة وسبب ثم جعل للعلة والسبب تابعين وهما الشرط والمانع وقسم لك الشرط إلى شرط حكم وشرط علة وقسم لك المانع إلى مانع سبب ومانع الحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين